هذا ا ل ع ل و ا ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة قد يظهر للبعض ل أ و ل و ه ل ة أ ن ه فيه ما فيه من الغلو لكن ا ل ح ق ي ق ة هي هذه ا ل ح ق ي ق ة إ ن أ م ر ي ك ا تنتحر ننطلق في هذا الموضوع من قوله عز وجل في س و ر ة ا ل ت و ب ة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 ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده أ ي ونحن ننتظر ننتظر بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده أ ن ينزل عليكم سخط الله أ ي على الكافرين أ ن تنزل بهم ن ق م ة الله التي تتجلى في الكثير من الصور وفي الكثير من الحالات ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او ب أ ي د ي ن ا ان الله تعالى يصيب الكافرين بعذاب انا مباشره يسلط عليهم عذابه من عنده مباشره دون انتظار الى مخلوق من المخلوقات دون احتياج, إلى جندي من دون احتياج الى جيش من الجيوش بل رب العالمين ينتقم م ب ا ش ر ة فينزل الغضب وينزل الرؤى وينزل الزلازل وينزل المصائب على العدو كما يحصل الان لامريكا داخل امريكا وخارج امريكا ا ا ث ن ي إ ن الله يصيب ا ل أ ع د ا ء بالعذاب ب أ ي د المؤمنين ب أ ي د المجاهدين يهيئ اناسا ويصنع اناسا و ي ر ب ئ اناسا ي ق ت و ن ض ب أ ع د ا ء الله ويجعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء, الناس هؤلاء المجاهدين ن ا هؤلاء ا س ل يجعلهم سببا ل ح ا ك العذاب بالكافرين ونحن ن ت ر ب ط بكم أ ن ن ص ي ب ك م الله بعذاب من عنده أ و ب أ ي د ي ن ا ف ت ر ب ط و ا إ ن ا معكم منتظرون إ ن ا معكم ت ر ب ص و ن أ ي تنتظروا انا معكم منتظرون أ ي ه ا ا ل أ خ و ة فعندما تقدم د و ل ة مهما كانت عظيمه م ا د ي ة عندما تقدم على على هذا المصير العذاب من الله تعالى أ و ب أ ي د ي المؤمنين تكون قد انتحرت وهذا هو الانتحار الحقيقي وتكون قد شنقت نفسها بحبالها وتكون قد فجرت ح س و ن ه ا وقواعدها ب ق ب ا ئ ف ه ا و أ س ل ح ت ه ا نعم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ف أ م ر ي ك ا انتحرت أ و ب د أ ت تبحث عن الانتحار عندما قالت واعلنت أ ع ل ن ن ت إ ه تريد ت ت أن ق ل انها اليوم أعلنت تريد م تريد؟ ان ذ ا تريد أ ت ق ت ل ع جذور ا ل إ ر ه ا ب من أ ف غ ا ن س ت ا ن وتدرون ماذا تريد ب ا ل إ ر ه ا ب لا تريد بالإرهاب, الذي يعني ضرب ولا تريد بالارهاب الذي يعني ضرب المقدسات ولا تريد ب ا ل إ ر ه ا ب الذي تمارسه هي و إ ن م ا تريد ب ا ل إ ر ه ا ب ا ل ا س ل ا م تريد ب ا ل إ ر ه ا ب ا ل ع ق ي د ة تريد ب ا ل إ ر ه ا ب الكتاب و ا ل س ن ة تريد ب ا ل إ ر ه ا ب د ن الله تعالى إ ذ ن قالت إ ن ه ا تريد أ ن تقتلع جذور ا ل إ ر ه ا ب اي جذور ا ل إ س ل ا م من أ ف غ ا ن س ت ا ن نقول لها هيهات هيهات قال الله تعالى مخبرا عنها وعن غيرها من الكافرين يريدون فهي تريد ماذا تريد أ ن تقتلع جذور ا ل إ ر ه ا ب الله تعالى يقول يريدون أ ن ي ص ف ئ و ا نور الله ب أ خ و ا ن ه م ويابى الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون و ي ا ب الله إ ل ا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون في آ ي ة أ خ ر ى والله متم نوره ولو ك ر ه ا الكافرون هيهات هيهات أ ن تقتلع جرور ا ل إ ر ه ا ب أ و أ ق و ل جرور ا ل إ س ل ا م من أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و من غير أ ف غ ا ن س ت ا ن نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ب د أ ت تبحث عن الانتحار عندما قال رئيسها السابق كلينتون ق ا لقد ل ب د أ ن ا حربنا ضد الارهاب وعلينا الاستعداد لحرب طويله ة قد بدأنا وقال ذ هذه ا السلام دعايدة الضربات الاولى لأفغانستان اخرى المرة قال لقد بدأنا وليس لقد مرة ضد حربنا الارهام في وعلينا الاستعداد لحرب ط و ي ل ة ل أ ن ه م يعلمون ان, الإسلام أو أن ضرب ا ل إ س ل ا م ليس ب ا ل أ م ر الهين و إ ن م ا يحتاج إ ل ى طاقات ويحتاج إ ل ى تضحيات ويحتاج إ ل ى وقت طويل ومع ذلك لا يحققون شيئا أ ب د ا وقالت و ز ي ر ة خارجيته خ ا ر ج ي ة كلينتون يعني ا ل ح ك و م ة ا ل س ا ب ق ة قلب رايت ق ا ل على الامريكيين ان يعدوا انفسهم للحرب ضد الارهاب وقالت انها حرب القرن القادم وتعلمون ان هذه ا ل ح ك و م ة وهؤلاء كانوا في القرن الماضي وهذا يدل او هذا من ا ل ا د ل ة ا ل ق ا ط ع ة التي تدل على ان امريكا وان رجال امريكا كانوا يخططون لضرب الاسلام في افغانستان وفي غير افغانستان قبل شتنبيل ما حدث في امريكا كانوا يخططون لضرب الاسلام قبل ما يقع الحدث ديال يخططون يقع لضرب قبل امريكا في نيويورك وواشنطن وهذا الكلام نوجهه ي ونقوله للذين يقولون إ ن الطالبان خ س ر ت في سياستها ا ل ش ر ع ي ة و ا ل د و ل ي ة وكان عليها لتتفادى هذا الموقف وهذا الضرب وما الى ذلك كان عليها أ ن تسلم ا ل ب ل ا د وتستريح ن ق و ل مساكن هؤلاء هؤلاء يقولون إ ن ه م يعرفون ا ل س ي ا س ة ومتخفشون السياسه ة أو ل م أرد فويلة في السياسة نقول هؤلاء ان ل س امريكا ء ا ي ن إن أ م ما ضربت أ ف غ ا ن س ت ا ن لوجود بلاد أو أبلاد من المجاهدين و إ ن م ا ضربت أ ف غ ا ن س ت ا ن ل أ ن أ ب ن ا ء أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ع ل ن و ا د و ل ة إ س ل ا م ي ة لا ترفع لا للغرب ولا للشرق لا تقول نعم لا ل أ م ر ي ك ا ولا ل روسيا لا لاسيا ولا ل أ و ر و ب ا ولا ل أ ي واحد و إ ن م ا تقول نريد شرع الله سبحانه وتعالى و ا ل س ي ا س ة ا ل ا م ر ي ك ي ة تدور على ث ل ا ث ة محاور تريد أ ن تحقق هذه الثلاثه المشهور ا ل أ و ل والهدف الاول أ أن و ل تريد ت ح ف ظ على ل مؤسستها ه ا ي د ي في ة ا ش ر ق الأوسط ا أليك س ب تريد ه ا الداخلية ا ا ل خ و ج ة ت ر ي أ ن تحافظ على مؤسستها اليهوديه ة ونأخو الإفرائيلية ا ل و د ي ة في الشرق ا ل أ و س ط كل واحد وكل جهه تشكل خطرا على اليهود ب ا ل ش ر ط ا ل أ و س ط فلا بد من ضربها ولا شك أ ن الاسلام في العالم كله و أ ح ر ف اطفال السنه يشكل الخطر على اليهود في فلسطين ا هؤلاء الذين ب من ضرب يشكرون ل لابد ان تحافظ على البترول وعلى الممرات ا ل ب ح ر ي ة في, في المحيطات لابد ان تحافظ على انابيب البترول لانها تستفيد منه ولانها تتاثر به ولان بنوكها و م م ل و ء ة بدولاراته ولان امريكا ق ا ئ م ة بنيتها التحتيه قائمه على بحرول المسلمين فهي تريد ان تحافظ على هذه الثروه فكل من يهدد هذه المصلحه فلا بد من ضربه ولا شك ان المسلمين يبحثون عن حقوقهم ومن حقوقهم البترول والثروات الاخرى ثالثا امريكا تركز على ان لا يقوم للاسلام قاسيا الا ت ق و م د و ل ة إ س ل ا م ي ة ل أ ن أ م ر ي ك ا تعلم أ ن العدو اللدود أ ن العدو الخطير عليها وعلى مصالحها هو ا ل إ س ل ا م ف ت خ ا ف من ك ل م ة ا ل إ س ل ا م نعم ف ب ا ل إ س ل ا م نخرج من هذه ا ل ذ ل ة ب ا ل إ س ل ا م نخرج من هذا الذل الذي تمارسه علينا أ م ر ي ك ا كما قال امير المؤمنين عمر ك ن ا اذله فاعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا ا ل ع ز ة في غيره اذلنا الله ايها ا ل ا خ و ة اني ك عندما ب د أ ت تخطط لضرب الاسلام ولحرب المسلمين كانت تخطط ل ل ا ن ت ح ا ر وان استعدادها لهذه الحرب كان استعدادا ل ب د ا ي ة النهايه اعني ب د ا ي ة ن ه ا ي ة امريكا وسقوطها وان بحثها عن اسباب وفرص هذه الحرب كان بحثا عن حدث انفها فلما وجدت ا ل ف ر ص ة امريكا منذ كذا وكذا و ك ذ ح د ي البحث ف ر ة عن ا ل ف ر ص ة متى ت ت ح ا ل ف ر ص ة لضرب ا ل إ س ل ا م فلما جاء حدث ح د س ت م ب ر في نيويورك وواشنطن قالت هذه هي ا ل ف ر ص ة صنعتها بنفسها او صنعت لها لا يهمنا هذا قالت هذه هي ا ل ف ر ص ة وبينت لضرب ا ل إ س ل ا م والمسلمين وحشدت العالم كله حولها من أ ج ل هذه ا ل م ص ل ح ة نقول آ ن ذ ا ك عندما وجدت ا ل ف ر ص ة ودخلت إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن كان ذلك منها شروعا في الانتحار كان ذلك منها شروعا في الانتحار قد يقول قائل كيف يكون ذلك وهي د و ل ة ع ظ ي م ة ذات سيادة وعظمة. ذات وعظمة ق و ة ومنعه ذات جيش و أ س ل ح ة وبعد هذا ا ج ه د ه الحكم أ و أ ن ظ م ة الحكم في العالم كله معها بكل شيء إ ذ ا كيف يكون هذا انتحار زائد على هذا أ ن ه ا تريد أ ن تضرب من أ و أ ن ه ا تضرب من د و ل ة ص غ ي ر ة د و ل ة ف ق ي ر ة لا مال ولا سلاح لا جند ل ا نافر العالم كله تنكر للمسلمين العالم كله تنكر تنمي وتعالى من الإسلامية الدولة إلا الله سبحانه رحم من الشعوب وحتى الشعوب لم تسلم من الغزو ا ل إ ع ل ا م ي الغربي ا ل أ م ر ي ك ي فالكل ا ل آ ن يتساءل ومنعرفش ن و وخلاص ا ل ن ه ا ي ة ومشاو المسلمين ومشاو مضطربا و أ م ر ي ك ا فعلت وما إ ل ى ذلك وكل هذا لا وجود له في الواقع قد يقول قائل كيف يكون هذا و ا ل ح ا ل ة هذه أ م ر ي ك ا دوله ع ظ ي م ة ق و ي ة لامالها من ا ل ا س ل ح ة لامالها من الجند لامالها من ا ل م ق ط ط ا ت لامالها من ا ل إ م ك ا ن ي ا ت وتريد أ ن تضرب د و ل ة ص غ ي ر ة بل يقولون عنها حركه ر و ح ي ة حتى ك ل م ة دوله لا يقولونها ل ل ط ا ل ب ا ن و إ ن م ا هي حركه زائد ت ج د ه ا ر و ح ي ة مع ن م س ك النت ب ا ج و ا ن ا لا خبره لهم عن المنتشي تشقينا عن المنتشي خبرنا عن المنتشي إ م ك ا ن ي ه حركه ر و ح ي ة فقد تتهتم الروح ما إ ل ى ذلك قد يقول قائل إ ذ ا مع هذا كيف يكون هذا انتحار نقول هذا هو الانتحار بعينه بل نقول ما هو أ ك ث ر من هذا لو ك ا ن ت أ م ر ي ك ا ضد معسكر الشرق او ضد م ع س ر الغرب او ضدهما معا لما كان ذلك انتحارا لو امريكا تكون ضد اوروبا كله وضد روسيا ضد المعسكرات ا ل ك ا ف قلوش ه لا انتحار ومن يكون هذا انتحار, انتحار ع لان ل د و ل ة ع ظ ي م ة من حيث الماده تقابل د و ل ة اخرى ع ظ ي م ة من حيث الماده وبالتالي يكون الحرب وتكون ا ل غ ل ب ة ل ل أ ق و ى لكن و ا ل ح ا ل ة هذه أ ن ه ا تريد أ ن تقوم أ و قالت ضد د و ل ة إ س ل ا م ي ة ك ا ل ا م ا ر ة ا ل ا س ل ا م ي ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن هذا يعد انتحارا ولا شك ل أ ن هذه ا ل أ خ ي ر ة أ ع ن ي ا ل إ م ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن تستمد قوتها من أ ي ن من أ ي ن تستمد قوتها مصدر قوتها من أ ي ن لا من الطائرات فحسب ولا من الدبابات فحسب ولا من ا ل أ س ل ح ة ا ل م ا د ي ة فقط و إ ن م ا تستمد قوتها أ و ل ا ً من الله سبحانه وتعالى و آ خ ر ا من الله سبحانه وتعالى أ م ا ا ل أ س ل ح ة ا ل م ا د ي ة فرب العالمين لم ي أ م ر ه ا إ ل ا بما تستطيع و أ ع د و ا لهم ما استطعتم وبعد ذلك يقول الله عز وجل وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكما ل ل ه ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او ب أ ي د ي ن ا فتربصوا ان م ع ت م ت ر ب ص و ن قاتلهم يعذبهم الله ب أ ي د ي ك م ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم و ي ق ي ب الله على من يشاء والله علي من ح ق ه إ ذ اذن دائما ا ل ق ب ي ه ترجع الى الى الله عز وجل الذي يملك نواصي ا ل أ ش ي ا ء الذي ي أ خ ذ ب ن ا ص ي ة ا ل ط ا ئ ر ة و ب ن ا ص ي ة السوارق فكم من صاروخ أ ر ا د أ ع د ا ء الله منه أ ن يفجر ويدمر أ ن ف إ ذ ا به ينزل دون أ ن يتفجر فياخذه المسلمون ويدخلونه إ ل ى ذخائره هذا الكبير من الصواريخ اراد أ ع د ا ء الله منها أ ن تفجر وتدمر لكنه نزل ولم يفعل شيء ف أ خ ذ ه المسلمون وطياروه من ذقائرهم واسلحتهم يسددونه إ ل ى اعداء الله أ عز وجل ايها الاخوه امريكا تنتصر وانسحابها يتجلى في عناقر عديده ويظهر في شكليات متعدده اولا إ ن ه ا أ ع ل ن ت الحرب على الله ب إ ع ل ا ن ه ا الحرب على أ و ل ي ا ء الله أ م ل ك اليوم ان تحارب تحارب أ و ل ي ا ء الله من هم اولياء الله قال الله تعالى الا ان اولياء الله, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ولا شك أ ن المجاهدين الذين يواجهونها آ م ن و ا بالله واتقوا الله سبحانه وتعالى ويكفي ت ع ا ل ى و دليلا على إ ي م ا ن ه م وتقواهم أ ن ه م قدموا أ ن ف س ه م لله عز وجل من أ ج ل إ ع ل ا ء كلمته سبحانه وتعالى نكفيهم هذا إ ذ ا فقد أ ع ل ن و ا الحرب على أ و ل ي اولياء ء الله م ن أ ع ن الحرب على ل أ و الله يكون قد غ ا ر ج الله بالحرب قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل ع ن رب العالمين من عادني وليا فقد غ ا ر ج ن ي ب ا ل م ح ا ر ب ة ر و ا ي ة الامم احمد من ع ا د ل ي وليا فقد بارزني ب ا ل م ح ا ر ب ة و ا ل م ب ا ر ز ة ترتدى ن يخرج الجندي بصلاحه إلى ا ل م ع ر ك ة و إ ل ى ق ا ع ة ا ل م ع ر ك ة من أ ج ل أ ن يبارز ق ص م ه ف أ م ر ي ك ا ا ل آ ن خرجت من ا ل م ي د ا ن ب أ س ل ح ت ه ا ا ل م ت ط و ر ة تبارز من رب العالمين سبحانه وتعالى وما ذلكم معشر المسلمين سلالكم الجندي او الجيش الذي يبارز رب العالمين ب ا ل م ح ا ر ب ة والذي رب ا ا ل ل ع م يخبره ن ي انه سيحاربه من ع ا د ل وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرثنه في روايه ا ل خ ر ي هل تكون ا ل غ ل ب ة لهذا الذي يبارز الله ويحارب الله تعالى لا ابدا لا بد أ ن رب العالمين سيقتل ظهره فمن إ ذ ن ينقذ أ م ر ي ك ا من بعث الله إ ن جاءها وها نحن نسمع الهزائم ا ل م ت ت ا ل ي ة التي تنزل على الجيش ا ل أ م ر ي ك ي ويقتل منه كل يوم وكل ل ح ظ ة وحي جمع وعدد من الكبار والرؤوس أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ذ ا فهذا الذي يبارز رب العالمين بالحرب يكون قد انتحر فالانتحار إ ذ ا أ م ر ي ك ا تنتحر ثانيا إ ن أ م ر ي ك ا بحربها للاسلام والمسلمين ع ر ب ت نفسها لجريان سنن الله تعالى الجاريه على الظالمين الجبارين المعتدين أ م ي ر ي ك ا لما حاربت الاسلام والمسلمين ولما بغت وطغت وتجبرت وظلمت المسلمين تكون قد عرضت نفسها لماذا لجريان سنن الله ع ل ي ه وسنن الله لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير قال الله تعالى فلن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله ت ح و ل ا ما هي سنن الله مع الظالمين مع الباغين المعتدين مع الجبارين الطغاه س ب ت في الحديث الصحيح الذي يرويه ا ل إ م ا م الترمذي وغيره وقال حديث ا ل حسن صحيح قال ما من ذنب أ ج د ر أ ن يعجل الله لصاحبه ا ل ع ق و ب ة في الدنيا مع ما يدخر له في ا ل آ خ ر ة من البغل وقطيعه ع ا ل ر ح م ما كنش الله كنش إذن في بي ت ا ا ل كيُعجِّل ل ى ح ب الرحم ع على ق و ب ة في الدنيا ي ذائب ما د له في الآخرة البغل ل في ا ر من وقطعة ي ويباغي لما ك ا يبغي ولما كان يعتدي ا ويتعدد ا حدود يعجل له ا ل ع ق و ب ة في الدنيا و ي ب ق ر ل ه الاخره الاخرى, الأخرى. ولذا عز وجل قال عن وسلم قوم ثمود قال و َ أ َ ن َّ ف َ م ُ و د فهديناه َ فاستحبوا ََ العمى ََْ على ََ الهدى َُْ ف َ أ َ ق َ ت ْ ه ُ م ْ صائقه العذاب الهول بما كانوا يكسبون الى ان قال ولعذاب ََََ الاخره َ ة اخذى ْ و َ ه ُ م ْ لا ينصرون َُ نعم وفي روايه ذنبان معجلان لا يؤخران البغي وقطيعه الرحيم ز ن د ا ن م ع د جلالي ن ا ؤ خ ر ا ي ق و ب ت ه م ا م ع د ج ل ا و لا ت ت أ خ ب ز ن د ا ن م ع د ج ل ا ن لا ي ؤ خ ر بهذا ا ل ي و ق ط ع ة ا ل ر ح ي لا ي ق ل م ا د ذ ت ع ل ى م و ع د ج ل ه ا ل ص ا ل ح يقوم ب ت ن ف س ه ا ل ت و ع د ج ل ا ل ع ق و ب ة و ه ذ ا ا ل ر و ف ي ا ل أ ل ر ثلاثه ة من م كن ن كن عليه ثلاثة من كن منه كن عليه المكر والبغي والنكس البغي الاعتداء و ا ل ن ك ر ينكر ب ا ل خ ب ي ع ة والنكس من ك ت ل ع ه د م ن قبل ا ع ه د وهذا واضح في ا ل ق ر آ ن الكريم فإن كان هذا مجرد أ ق ر لكن هذا واضح و ط ر ي ح في ا ل ق ر آ ن الكريم قال الله تعالى وكذلك ََََِ جعلنا َََْ في ِ كل ُِّ ق َ ر ْ ي َ ة ٍ أ َ ك َ ا ب ِ ر َ مجرميها َُِِْ لماذا لينكروا فيها ولا ينكرون الا بأنكسين. انظروا كيف المكر يرجع على نفس الماكر و ا م ا عن البغي يقول الله تعالى يا ايها الناس إ ن م انما بغيكم ف س ك إ ن م بغيكم على انفسكم وان عن النفس فمن نسف ف فانما ينكث عن نفسه أيها التي خطبتها امريكا ضد الاسلام والمسلمين ستقابل بمكر اعظم ستقابل مكر امريكا وخطه مكر امريكا ستقابل بمكر اعظم من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى مكرى ومكرنا و مكرا وهنا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يعلمون ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ومكروا مكرا الكافرون مكروا ومكروا مكرا قال الله تعالى ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ما شعروش بالمكر ب ه الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه فقط ينظرون إلى المادة وينظرون الى م ا د ة وينظرون إ ل الوسائل ا ل م ا د ي ة ونكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان ع ا ق ب ة مكرهم م انا هي؟ إ دمرناهم وقومهم أ ج م ع ي ن فتلك بيوتهم خ ا و ي ة بما ظلموا إ ن في ذلك ل ا ي ة لقوم يعلمون نعم العالمون هم الذين يعلمون هذا العالمون أ ه ل العلم هم الذين يعرفون هذا أ م ا ا ل ج ه ل ة و أ ن المغفلون فقط ي ت أ ث ر و ن بوسائل الماده و أ ن ه ي ك عندها طائرات وعندها إ م ك ا ن ي ا ت وعندها طوارئ وعندها ق و ا ع د وعندها وعندها المسلمون ما عندهم شيء اذا ن ت ه ى بقضيق ونسينا أ و تناسينا جهلنا أ و تجاهلنا أ ن المسلمين ي ت م د و ن قوتهم من القوي سبحانه وتعالى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب قد ذكرت أو جمعت أ س ب ا ب ع د ي د ة تنص على انتحار أ م ر ي ك ا والوقت يضايقني أ ذ ك ر ه ا م خ ت ف ر ة ف أ ق و ل أ م ر ي ك ا تنتحر عندما تصر أو تسر على كسب المزيد من عداء المخلوقين بعد سخط الخالق أ م ر ي ك ا لما تلح وتصر وتستمر في العناد لكسب عناد المخلوقين بعد س خ ط ا ل ق ا ل ق ولا شك ان الشعوب, أن الشعوب كلها ف ا ق ط ة على أ م ر ي ك امريكا حتى شعب أ حتى العدد الكبير من شعب أ م ر ي ك ا ف ا ق ط عليها وهذا سيجعل ضحايا امريكا مثل ت ق ب هم الجرائم حقهم وهذا سيجعل ضحاياها يستعجلون بطش الله بها وانتقامه منها ويعملون ض د مصالحها سرا ً إن لم ان على عمليك دار موقف هذا سيجعل م ا لم ح ه ا سراً إذا لم يستطيعوا علنا ى ايضا ان امريكا تنتحر عسكريا عندما تعرض سمعتها ا ل ع س ك ر ي ة للتنكيل على جبال افغانستان فالياتها ا ل ح ر ب ي ة ا ل م خ ي ف ة ا ل ج ب ا ر ة و ص و ا ر ي ه ا ا ل ذ ك ي ة و ا ل غ ب ي ة ان شئتم تبدو ع ا ج ب ة عن حتم ا ل م ع ر ك ة لا ضد معسكر الشرق او الغرب وانما ضد ح ر ك ة يقولون عنها ر و ح ي ة ل ك ا ل ه ا ل ة وسمعه ك ا ل أ م ر ي ك ا أعظم قوة في العالم اعظم ل ا ل م أ ع ق و ة في العالم ولما ك يقولوا أ ع ظ م في قوه عينك عظم شنو ي ق و ل و ا و ك ي ن ض ر و ن اش ك ي ن ض ر و ا ل ل ع د د و ا ل ع د ة للعتاد ب ا ل إ م ك ا ن ي ا ت هذه ا ل ق و ة بهذه ا ل ه ا ل ة عجزت غش تحسن ا ل م ع ر ك ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن عجزة خلاص عجز خلاص عجزة حاصل وها هو وزير, وزير دفاعها يمهد ليصرح بالفشل ا المعركات كذا تضحيات هذا ولعل هذا منه تنهيدا للإعلان الهزيمة القتائر التابحة ص دي طويل يعلن وتتطلب وتطلب وقتل ولعل ومعركة منه صعبة عن وعن وجرح وقت و ل أ ن ه يريد أ ن يمهد ليقدم ل ل أ م ر ي ك ا ن جثث القتل التي ما زالت متراكمه في ت ل ا ج ا ت باكستان أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ها نحن نسمع و ن ق ر أ في وسائل ا ل إ ع ل ا م ا ل م و ث و ق ة ن ق ر أ كل يوم يذهب و ا من جند امريكا ومن جيش امريكا اعدادا ك ب ي ر ة من الجنود د ا ر ي ن الضباط سقط يوم الاربعاء قرانا خمسمائه ت ا ديال الضباط ش ش ديال ذ هذو ضباط هذو المخططون للمعارف. المخططون للمعارك للمعارك يقتلون علي بمن؟ ما على يد المجاهدين المعنيين و إ ن م ا على يد شباب القبائل التي تتعاطف مع المجاهدين مع م ج م و ع ة أ خ ر ى من العملاء كانوا يريدون أ ن يدخلوا إ ل ى الجبال ي ط ر ي ق و ا لينظروا كيف ت ت ر ك ز ا ل ض ر ب ا ت ا ل ج و ي ة من الطائرات و ا الى ذلك ف ش ن عليهم شباب القبائل ه ج م ة ف أ ب ا د و ه م عن آ خ ر ه م هذا زائد على ا ل أ ع د ا د ا ل س ا ب ق ة التي ذهبت على جدار ا ف ر ا ن س ت ا ن ا ذ ا امريكا تنتحر و ت و ا ف ل طريق الى الانتحار ابى الله سبحانه وتعالى الا ان ي أ ت ي بها من بلادها ومن ح ص و ل ه ا ومن قواعدها حتى يدخلها الى ا ف ر ا ن س ت ا ن لتجد هناك حدث انفها ومصيرها الاخير التي كانت ن ت ي ج ة الانجليز قبلها و ن ت ي ج ة الروس ايضا قبلها نعم ايها ا ل ا خ و ة واخيرا ان امريكا تنتصر بالتعرض لقذائف الدعاء اليومي الذي يرمي به الصالحون او يرمي الصالحون يرمي بسهامه في نحرها في جوف الليل وفي العشي والانكار و خ ا ص ة في ر م ض العشر ن وخاصة ا في الاواخر من رمضان نعم تتعرض للانتحار وتتعرض لقذائف الدعاء من المؤمنين الصالحين الصادقين دلوني أ ي ه ا ا ل إ خ و ة على مؤمن لا يدعو على أ م ر ي ك ا و إ ن وجدناه نقول له أ ن ت خائن اذا وجدتم واحدا يتشتى في المسلمين ويقف في صالح امريكا قولوا له انت لست مسلما المسلمون ا ل آ ن كلهم في خندق التوحيد مع المجاهدين مع ا ل إ س ل ا م كلهم يرمون ب أ س ر م أ و بسهام دعائهم إ ل ى نحر أ م ر ي ك ا نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة سنواصل الطريق في الدعاء على أ م ر ي ك ا ونوجه قذائف ادعيتنا إ ل ى نحور أ م ر ي ك ا و خ ا ص ة فيما تبقى في من رمضان و خ ا ص ة عندما تختم العدة ع نكمل ا ل ع د ة وينقضي شهر رمضان ونسمع أ ن هلال العيد قد قد هل انذاك نكثر من الدعاء على أ م ر ي ك ا فالدعاء هناك إ ن شاء الله تعالى مستجاب قال الله تعالى ولتكملوا ا ل ع د ة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون و إ ذ ا س أ ل ك عبادي اني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان وقال تعالى أ د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم فندعو الله أ ي ه ا ا ل إ خ و ه على امريكا اللهم عليك أ م ر ي ك ا أ م ر ي ك ا アレンジャーズの人たちはありがとうございます。 اللهم اجعل كيدها في نحرها اللهم اجعل ا ل د ا ئ ر ة عليها اللهم فلط عليها سيف ا ن ت ق ا م اللهم فلط عليها سيف انتقامك اللهم أ ر ن ا فيها عجائب قدرتك اللهم ارنا فيها عجائب قدرتك اللهم قر أ ع ي ن ن ا ب ن ف ر إ خ و ا ن ن ا المسلمين أ ق و ل ما سمعتم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين العاقبه المتقين ولا عدوان الا على الظالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن وبعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة تعلمون أ ن هذه آ خ ر ج م ع ة في رمضان و آ خ ر خ ط ب ة من الخطب الرمضانيه ة فلا بد من إ ش ا ر ة م و ج ز ة تتعلق بالعيد أ و ل ا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة تعلمون أ ن المسلمين عندما يصومون رمضان ويختمون ع د ة رمضان يخرجون ز ك ا ة الفطر ز ك ا ة الفطر حكم شرعي و ف ر ي ض ة إ س ل ا م ي ة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ذكرانا و إ ن ا ث ا كبارا وصغارا عبيدا و أ ح ر ا ر ا أيها ديال الإخوة مقدار زكاة الفطر ثمان جوج ب ا ل ل ك ي ولكن ا د قادر د ق ق ي ل هذا الزكاه ي ل و ل د ق ق ي صاع ص هو اربع امداد ل أ هذا جساني ا يعني كي ل ويختلف ز ن ك ي من شخص لاخر ي من ش خ ا لاخر ك ي ل و و ل ل ا ت من ولي كي ش خ ا لاخر ي ل ي على ن ي ع كل حال نقول جوزي الكيلو ف م ن يجوز الكيلو هو, هو الزكاه ذ ا ا ل و ا ا ج ب ل ل ي ب غ يزيد اكثر زاده الله سبحانه وتعالى من فضله شاقير ق ي ك ولكن ح ي ا الفقير يخرج من ا ل ش ي ح الذي يخرج من الشيء الذي يخرج من الشيء الذي يخرج من و ص ع ل ى كل ح الذي ا و يخرج من ا ل ش ي ا ل ل ي ك ي ق و ل ر ج من الشيء ا ل ف ي يخرج م و الشيء الذي ا ب ب ه ا ما د خ ل ج ا ش الشيء تحس م و ل ع ا ل م ي ن ه ذ ا ا ل و اشياء ج ب داج ر اخرى ف لان هناك اشياء م م ع ا ر بالمساتين م م ع ا ر ى لان هناك اشياء ا خ ر ج ق ب ل ا ل ع تعرفوا ي د هناك ل ز اشياء ة اخرى ج لان العيد قبل هناك اللي اشياء ة ا ل اخرى ل ق اما ك و م ف ت و ى العلماء قال يجوز تقديمها على العيد يوم او يومين كان عبد الله بن ع م ر يخرجك من العيد يوم او يومين وهناك بعض العلماء قال يجوز تقدمها ي عشرين لان هذا تكون فيه مصلحة. اما اذا كان الشبركه بهذه الحلويات ن خ ر فهي اعرف لنهار يعني م العيد يستخدمنا ا م ر ج ن ل ع د ثلاث خروج ل ص ل ا ة العيد, العيد مكبرين مهللين خاشعين خاضعين لله سبحانه وتعالى بعدما نتنظف في بيوتنا نخرج من أ ج ل إ ح ي ا ء هذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل د ي ن ي ة العيد العيد شعيره من شعائر ج الاسلام عنا ا ح ي ولا اش نخرج ش ر ي ن من ا ولا اجل مصلاحة ا شيء لا ن خ ر و ا من اجل ا ا ء هذه ل ش ع ي ر ة من شعائر الاسلام م ت ب ر ي ن الله سبحانه وتعالى م ر ت ه ل ي ن اليه نخرج كذلك نساءنا حتى ولو كنا في دم الحيض رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ا ل صحيح ل ن خ ر ج و ن ثديان وحتى القيام ب ا ل ن س ي ه لدم الحيض كذلك العواصف ب ن ا ت ا ب ن ت الصغيرات يخرجون الابناء بانهم يشاهدوا هذه الشعيره احياء لهذه ا ل ش ع ي ر ة وغيظا للكفر والكافرين كذلكم يكل لما الفطر نفطره يأكل ولو على من تميرة اخواني انه يخرجوا يفطروا عاد واحد يفرجون شوية سنة يفطر عبد شي و خ ل ا ف عيد العيد أ ض اخواني ر ج بقي ستكون ان شاء الله في حوالي ت م ا ن ي ه ونصف ثمانيه ونصف ن شاء الله تكون سعى معناها أ ن ا ل ق ر و ج للمسجد ان كانت سنه ستكون صلاه العيد ت ك و ن ت ح ر ا ء يكون في ا لكن ر ض في صداء وال... هذا فلعل م اذا يكون تاتاه الان إذا أدري إذن فالصلاه في المسجد تجوز إ ذ ا لم ت ت أ ت ى ا ل ص ل ا ة في الله فنخرج للمسجد قبل ث ا م ن ه و ا ن ص ف ا ل س ن ي و النصف تكون ا ل ص ل ا ة ان شاء الله سبحانه و تعالى هذا و أ س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل س ي ا م ن ا و قيامنا و أ ن يتقبل جميع أ ع م ا ل ن ا و أ ن يجعلها خ ا ل ص ة لوجهه الكريم اللهم اجعل جميع أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة لوجهك اللهم لا تجعل فيها رياء ولا س ب ح ة اللهم لا تجعل فيها عاودك عاودة المرة بالخاوة ن ف سمحه الشكل دق الباب ضق خ هو يعنق المرض خا ه ويعنق خ ا ل المرضينه لا يبقى على المصافحه هذه ي ا ل م ص ف ح ه السلام د ل م ه و ق ر ي ن هذه ي المصافحه ف ح وكان هذا السلام الجبال هذا القديم هذا لا لا من هنا ومن هنا إ ذ ا انت لو الحب الشرعي انسين والرحم ي ولكن ما نقعش المصائب ا ل أ خ ر ى طيب سلموا مع بعضهم ي ت قدك ي العيد هذا ح ل و ي ة على ا ل أ ش ك ا ل لقا ل ش ا ي ء وقالتنا فلان ي اقدم فلان و د ي ن ا نفرقه و في ا ل ه ض و ر هي تجيب هدره من الشرق ويجيبها ه و من الغرب مو القدر خا ا ل ج ولو ل دعموه لو ا دخلتوه يبارك عليه العيد م و لا ر ربما خدام ابنو كن عندك ل يجوز ل اولا كابا ل علاشي س يشبك ش ل ا حرام الاختلاط حرام ا ل م ص ا ف ح ة مجرد م ص ا ف ح ة حرام لا ي ق و ل ز قبلها من وجهها ولا تقبلك من و ج ه ك ا ل م ص ا ف ح ة حرام